محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد؟ قال الإمام النساي رحمه الله في كتاب الطهارة باب مؤافاة الحائض والشرب من سؤلها. قال أخبرنا قتيبة. قال حدثنا يزيد وهب المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامس؟ قالت نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيأترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من الأرض ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فاخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح وإسناده صحيح قال أخبرنا أيها محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي يشرب منه فيشرب من فضل سوري وأنا حائض والحديث صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الأحاديث كما شبق بيان أن الحائضة ليست نجس البدن وليست حيضتها في يدها ولا في ثمها لذا يجوز أن يأكل معها زوجها وأبناؤها ومحارمها بلا حرج ولما كان اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في شأن الحائط إذا حابت لا يلمسها الرجل ولا يأكل طعامها ولا يتجع معها ولا يباشرها فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بقوله وفعله فكان تأكل معه عائشة رضي الله عنها وهي حائض وزيادة في شأن المخالفة لليهود أنه يضع فمه حيث وضعت فمها في الطعام والشراب لتعرف الأمة أنه أن اليهود على خطأ وأهل غلو وتنقطع في الدين وهم ليسوا على شيء من الدين لا من قريب ولا من بعيد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دين الإسلام وهم ابوا أن يدخلوا في الإسلام لذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وشباهم واخذ اموالهم وهم يدعون بانهم اهل دين سماوي واهل كتاب لكنهم لم يؤمنوا برساله محمد صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون في دعواهم انهم اهل دين سماوي والاديان السابقه جاءت تأمر بالإيمان بالمرسلين أجمعين وهم أبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار بمحمد وبجميع المرسلين لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين بنص القرآن قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم المرسلين وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض اعتبرهم الله عز وجل مكذبين لجميع المرسلين وهم كذب نوحا فقط الذي أرسل إليهم وهؤلاء اليهود يغلون في أمور ويتنقعون كما يعاملون الحائض هذه المعاملة لا يأكلون معها ولا يأكلون من طعامها ولا يلمسها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء مع الحائض يعني إلا النكاح فإنه لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر كما هو نص القرآن نعم ما هو الانتفاع بفضل الحائض قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعد عن المفدى من شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائر ثم يعطيه فيتحرى موضع ثمي فيضعه على فيه والحديث صحيح قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر سفيان. عن المفدام لشريح عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه والحجد صحيح باب مضاجعة الحائض قال أخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حق. قال وأنبان عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مبتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حبت فانسللت فأخذت ثياب حيظتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة والحجر صحيح قال أفبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عايش فقالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو صائب فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه والحجد صحيح باب مباشرة الحائض قال أخبرنا قتيبة. قال حدثنا أبو الوحر عن أبي إصحاب عن عمر بن شرحبيل عن عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها والحجل صحيح كل هذه الأحاديث في بيان ما سبق من أن الحائض يجوز مضاجعتها ومباشرتها ولا يحرم إلا جماعها والأكل معها والإضطجاع معها كل ذلك جائز مخالفة للغود ودليل على سماحة شريعة الإسلام. عظم عليه اللحم. عليه اللحم. باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط. قال أخبرنا اسحاق بن إبراهيم. قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت ومرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر ثم يباشرها هو الحديث صحيح قال أخبرنا الحارث المسكين إراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس وعن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بودية وكان الليث يقول ندب مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة, من يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إذار يبلغ أنصاف التخضين والرخبتين في حديث ليس محتجزة به والحديث صحيح قال أخبرنا إسحاق بن إرهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن سلامة عن ثابت عن أنت قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يعاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المنهيض كل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في بيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خل الجماع والحجر صحيح كما تقدم أنه الرجل له أن يتمتع بزوجته الحائض ويباشرها ويأكل معها ويلمسها وتلمسه والممنوع هو الجماع بنص القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تضربوهن أي بالجماع لا بالمباشرة ولا باللمس هذا كله جائد و. نسائه فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأمر الناس أن يفعلوه. نعم. باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وقها. قال أخبرنا عمر بن علي. قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد. عن مقص عن أبي عباث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي رأته وهي حائض، يتفدف بدينار أو بنص دينار، والحديث صحيح. هذا فيما يتعلق بالكفر، كفرت من أتم رأته وهي حائض. وهذا هذه الكفر اختلف فيها العلماء على قولين. منهم من يرى عدم الكفار بل وجوب التوبة لأنه اقترف ذنبا ذا جامع زوجته اقترف ذنبا من الذنوب لأن الله نهى عن ذلك وسماه أذى وأمر بالاعتزال أي عن الجماع لا عن المباشرة فهو ذنب يجب منه التوبة إلى الله ولا كفارة ومنهم من يرى القول بصحة هذا الحديث واختلفوا في كفارة أدينار أو نصف دينار فمنهم من قال دينار أي من الذهب ومنهم من قال نصف دينار ومنهم من فصل فقال إذا كان في قوة حيضتها أي في بداية حيظتها فدينار أما إذا كان في آخر حيضتها فنصف دينار فعلى كل حال أحوط دفع الكفارة هذا أحوط الإنسان أن يدفع الكفارة يعني مقدار دينار من نقد البلد من نقد الإقليم الذي يعيش فيه إن وجد ذهب أو بصرفه من الفضة وأوراد العملة نعم باب ما تفعل المحيمة إلى حاضر قال أخبرنا إسحاك بن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بصرف السبت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنا فستي فقلت نعم قال هذا أمم كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ورحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر والحج الصحيح هذا فيما يتعلق الإحرام بحج أو عمره بالحائط السنة في حقها إذا أرادت الإحرام أن تمتشق وأن تغتسل وتحرم وهي حائل فإذا وصلت بكة لا تطوف ولا تسعى بل تمكث على إحرامها حتى تطهر فإن كان الحج قريبا أدخلت الحج على العمره فصارت قارنة فإدخال الحج على العمره قبل الشروع في اعمال العمره جائز كما فعلت عائشه فعائشه رضي الله عنها ما طافت بالبيت قبل عرفه وانما طافت وسعت بعد الحج بعد العيد بعد يوم النحر طافت وشأت يوم النحر فارت قارنه ولبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرا والبدر عن سبعة وهو نحر مئة بدنة ثلاثا وستين بيده والباقي وكل فيها علي بن أبي طالب واشرفه معه في الهدي وأمر من كل ناقة بدرعة لحم فطبخ فشربوا من مرقها وأكلوا من لحمها وهو دليل على جواز الأكل من لحم الهدي سواء اكل قليل أو كثير سنة ولا حرج أن يتجود منه أيضا صاحبه ويوزع منه على الفكرة المقصود أن الحائط لا تتربى المسجد ولا يصح طوافها أبدا حتى تطهر ومتى طهرت طافه فلما انتهوا من الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج لانها ما اعتمرت معهم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك فالحت عليه في الطلب فقال لاخيها عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الرحمن بن ابي بكر قال له اذهب بها إلى التنعيم وأعمرها من التنعيم فذهبت إلى التنعيم وأحرمت وجاءت وتأت وتعت وتحللت فتعتبر يعتبر التنعيم ميقات للعمرة ميقات للعمرة لأهل مكة ومن في حكمهم ممن ينزل في مكة ويقيم فيها فيريد أن يعتبر فيخرج إلى التنعيم او إلى أدنى الحلم إلى أدنى مكان ليس من الحرم من جهة الشرق أو الغرب او الشمال او الجنوب وليس هذا خاص بعائشة رضي الله عنها وليس خاصا بالحائط وإنما هو تشريع عام على القول الصحيح من أراد أن يعتمر وهو من أهل مكة أو من الآفاق الآفاقيين الذين نزلوا مكة ولهم حكم أهل مكة لهم أن يخرجوا إلى التنعيم ويأتوا بعبرة ولا باب ما تفعل النفساء عند الإحرام قال أخبرنا عمر بن علي وابو محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال اتينا جابر بن عبد الله فسالناه عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعده وخرجنا معه حتى اذا اتى الحليفة ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أطمع؟ قال اغتفلي والتدفري ثم أهلي والحديث صحيح نعم هذا فيما يتعلق بحكم النفشة الحائر الحكم واحد أنه يصف إحرامها تغتفل وتمتشر وتلبي بالحج او بالحج والعمرة او بالعمرة فقط غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت وكان الحج قريبا مشت في أعمال الحج وإن كان بقي في الحج بقي يعني قبل الحج واعتمرت وصارت متمتعة وإلا فهي تكون قارنة النفشة والحائف تكون قارنة لأنها تدخل الحج على العمر لأن النفشة قد تطول بها المدة يعني قد لا تطهر لوقت تصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للنفس أربعين فقد لا يمكنها أن تطوف أو تحج فتبقى محرمة للعمرة تتحلل بعمرة فإن اشترطت نفعها الشرط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نفعها الشرط تتحلل ولا شيء علي على خلاف بين العلماء فيما هو يعتبر حابسا هذه المرض أو العدو هذا خلاف واستحق أن المرض حابس كما في قصة ضباعة بنت الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أريد الحج وأيدني شاكيا فقال حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني فقالت كذلك إن نفست في الطريق ومشترقت حتى لو عادت إلى بلدها فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر من نفاسها ولا يقربها زوجها حتى تذهب وتؤدي العمر فاذا ادت العمر تحللت فصارت حلالا ويبقى عليها الحج إن لم تكن حجه في حياتها باب دم. دم الحيض يصيب الثوب قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا إخوة بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس من, من تمحصيد أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسله بماء وسدر والحجر صحيح قال أخبرنا خير بن حبيب العربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت عن اسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها أن مراسا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عندما الحيض يصيب الثوب. فقال فصيه ثم فصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه والحديث صحيح. هذه الأحاديث فيها دليل على أن دم الحظ نجس إذا وضع في الثوب وجب غسله. فإن ذهب أثره وإلا فلا يضر إذا بقي شيء من الأثر. المهم أنه يعني يبذل الجهد في غسله. تبذل المرأة الجود في قتل الثوب حتى ينقى لمجاة سفد من الحياة ثم تصلي فيه ولا ترميه شكرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال نظم علينا وعليه رحمة الله وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص نقلوا وقد عتنه عن الصفوف ما بين فدر ما قد رسما وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا سعد حلاء قال النظم علينا وعليه رحمة الله وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص نقلوا وقد أتنا وعن الصفوف ما بين السوار فدر ما قد رسم وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا أما الحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام قال الشارف حفظه الله قوله وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص نقلوا فإن السنة الثابته من امر النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الصف الأول فالأول فما كان من نقص فليكن في الصف الأخير وقد وردت أحاديث في هذا المعنى وقد وردت أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه الجماعة الا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصف, يتمون الصف الأول ويعترافصون في الصف ومن ما رواه الإمام أحمد وابو داود عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الصف الاول ثم الذي يليه فان كان نقص فليكن في الصف المؤخر هذه هي السنه الناس في المسجد او في المصلى صفوف صف اول وصف يليه واخر يليه فالسنة أن يكمل الصف الأول فالاول حتى لا تبقى في الصف لا فرج ولا يبقى فيه نفس في الأطراف بل ينبغي أن يكمل ولا يصف الثاني ما دام يوجد في الصف الأول فراغ وهذا هو السنة التي يجب أن تراعى كما هو شأن الملائكة عند ربها يثمنا الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف نعم فهذان النصان يدلان على وجوب إتمام الصفوف الأول على, على إتمام الصفوف الأول فالأول كما هو صريح الأمر وقد اختلف العلماء في المراد بالصف الأول فقال الإمام النووي رحمه الله الصف الذي وردت الاحاديث الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الامام سواء صاحبه مقدما او مؤخرا وسواء تخلله له شيء أم لم يتخلله شيء وقال جماعة آخرون المراج بالصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه ولم يتخلله شيء فإن تخلله شيء فليس بأول وقال بعضهم المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا وإن صلى في صف آخر وأرجحها الأول وأبعدها الأخير للمخالفته للنصوص الصريحة يعني العلماء رحمهم الله يجتهدون في الاستنباط في استنباط الحكم ما المراد بالصف الأول منهم من فهم من العبارة النبوية الصف الأول أنه هو الذي يلي الإمام مباشرة سواء كان كاملا او لم يكن كاملا هذا هو الأرجح الذي يوافق اللغة العربية ويوافق معنى الحديث ويشهد له ليلني منكم قل الأحلام والنها والذين يلون الإمام هم في الصف الأول والقول الثاني أن المراد بالصف الأول ما تم ولم يتخلله شيء هذا بعيد وأبعد منه من قال المراد بالصف الأول من دخل في المسجد أولا ولو صلى في آخر الصفوف فهو صاحب بالصف الأول ولا, يعني ولا غرابة أن يستبعد هذا لأنه يخالف المقصود مقصود الشارع له أجره من تقدم وبكر للمسجد في فريضة من الفرائض له أجره ولكن عليه أن يختار لنفسه الأفضل فلا يختار لنفسه شر الصفوف وهو قادر على أن يختار لنفسه خير الصفوف لحديث خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها فما دام وفضه الله وتقدم ودخل أول الناس فعليه أن يكون من أثل الصف الأول يحرص على ذلك سواء عن يمين الصف أو عن حتى يبقى ما يلي الإمام يأتي له أهله وأهل أهل العلم الذين لو ناب الإمام شيء لشدوا أن يقاموا مقامه في الصلاة نعم وما قوله وقد أثنه عن الصفوف ما بين السواري معناه أنه قد ورد في السنة عن صفوف المامومين بين السواري لما يترتب على الصف بينها من انقطاع الصفوف وعدم التراص فيها فقد روى الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال آنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قول أنس، ففي قول أنس كنا نتقي هذا دليل الخرافة، ولا يكرهون شيئا إلا للمصالفة للشرع الشريف. ومثل هذا الحديث الذي عن الصف بين السواري ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث من حديث بلطف. كنا ننهى عن الصلاة بين الثواري ونطرد عنها وقال لا تصلوا بين ال... وقال لا تصلوا بين الاساطين وأتموا الصفوف وقوله فدر ما قد رسم فإعلم الدليل الدال على تراهة الصفوف بين الثواري الذي قد رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته كما رأيت في حديث انس رضي الله عنه غمع قوله وخير صق للرجال الأول هذا أصل حكم بين السوالي الكره مقضوع بها يعني كأن يصف بين هذا العمود وبين هذا فيكون العمود هذا خاطئ خاطئ للصف هذا ي... الذي ينبغي أن يستقى إما أن يتقدم الصف أو يتأخذ الصف. حتى لا يكون العمود مقام واحد من المصلين فيكون الصف مقطوع، لكن بقي ما إذا لم يجد المصلون إلا بين السواري هل تصح صلاتهم أو لا تصح الذي يظهر صحة الصلاه صحة الصلاة مع الكرامة لا شيء ما إذا وجد اضطراره هذا آنس لم يكن لهم بطلة صلاتكم فالصلاة صحيحة والمخالفة تستقى بقدر الطاقة حتى لا يكون إنسان مخالف للشرع لا في الواجبات ولا في السنن. نعم نعم. في خلافة مزورين عنهم نعم هذا صحة صلاتهم نعم وما قوله وخير صفا للرجال الأول أي إن أفضل الصفوف عند الله هم أهل الصف الأول وما ذلك إلا لشدة حرصهم على نيل رضا ربهم وصلوات رسولهم وصلوات رسولهم عليهم ورغبتهم فيما رغبهم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم وكم من حديث صحيح قد جاء في فضل الصف الأول للرجال في عهد النبوة وبعدها من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا اتموا بي وياتم بكم, بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله وما اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وثير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وما جاء في حديث البراء بن عازب قال, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى وما أخرجه أحمد النسائي وغيره ما عن العرباط بن سارية رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثة، وعلى الذي وعلى الذي يليه واحدة. فهذه النصوص جميعا تدل على فضل الصفوف الأولى للرجال، وبالاخص الصف الذي يلي الإمام مباشرة، وإذا كان الأمر كذلك، فانه ينبغي للمصلين أن يتسابقوا إليه، وأن يتنافسوا في الصلاه فيه. لينالوا هذا الفضل الكبير والتكريم العظيم من الله عز وجل المنصوص عليه في حديث البراء بن عاز بن المتقدم ولا ينبغي لهم بحال أن يزهدوا فيه وتتثاقل رؤوسهم عنه حتى إذا لم يبقى إلا الصف المؤخر ذهبوا لصلواتهم من أجل توفير الوقت لدنياهم فنعوذ بالله من الحرمان والفسران <تصفيق> جراء الحديث اللي حديثين هذا بس هذا في من يصلي جماعة ويتأخر قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار وهم يحضرون فكيف بالذي لا يحضر صلاة الدماء هذا يرم شديد وعذاب شديد والعياذ بالله نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استجاب له قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب صلاة القائم على النسيم من صلاة القائم ولحدثنا ابن مالك بن أبي شيبة ولحدثنا إسحاق بن عادم ولحدثنا قطب عن الأعمش عن شبيب بن أبي زابس عبد الله بن باباس بن باباس عن عبد الله بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وربيه وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم والحديد صحيح ويحدثنا نصر بن علي الجهرمي ويحدثنا بشر بن عمر ويحدثنا عبد الله بن جعفر ويحدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنت بن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرج فراء وناس من صلون قعودا فقال صلاة القائد على النصف من صلاه القائم قال البوصيري فهذا اسناد صحيح رواه النسائي في الكبرى عن اسحاق بن ابراهيم عن ابي عامر العقدي عن عبد الله بن جعبر به قال هذا خطا رواه البخاري واصحاب السنن من حديث عمران بن حصيد قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وغنس والسائق وابن عمر قلت وفي الباب ايضا مما لم يذكر الترمذي عن عائشه وحديث عائشه ومن ذكرهم الترمذي في سنن النسائي الكبرى والحديث صحيح قال حدثنا بكر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريح عن حسيني المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن جرسين أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قائدا قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد والحديث صحيح هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة النفل ما يعني ما شوى الفريضة أما الفريضة فيجب فيها القيام ومن صلى جالسا من رجل أو امرأة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة باتفاق لأن القيام في الفرض مع القدرة ركب من الاركاش هذا فيما يتعلق بالفريضة وما عدا الفريضة من راتبة ونافلة فلا يخلو المصلي من حالين اما ان يكون مريضا غير قادر على القيام واما ان يكون قادر على القيام فان كان مريضا غير قادر على القيام وصلى جالسا فأجره كامل لأنه ما جلس إلا العذر أجره كامل بحيث لو صلى الفريض جالس لأجزأته الفريضه فإذا صلى النافلة تهجد بالليل ويقرأ وهو جالس ويركع ويسجد أجره تام أما إذا كان قادرا على القيام واختار أن يتنفل جالسا فله ذلك لا يمنع ولكن له نصف أجر القائم لأن الأجر على قدر الأمن له نصف أجر القائم لأنه جال سمع القدرة نعم هذا الثاني طويل هذا سائل من المغرب يقول عندنا بالحي مسجد معروف أنه لجماعة التبليد فلا نبعد عنه كثيرا مسجد, مسجد جامع وما أن ذلك المسجد يعني الأول إمامه يقرأ القرآن على القبور بمقابل فما حكم الصلاة بهذا المسجد فإحسان الله إليكم أعد يقول عندنا بالحي مسجد معروف أنه لجماعة التبليغ ولا يبعد عنه كثيرا مسجد جامع كما أن ذلك المسجد يعني الأول إمامه يقرأ القرآن على القبور في مقابل فما حكم الصلاة بهذا المسجد وحسن الله إليكم هذا أولا إن كان يعني يقرأ القرآن على القبور فهو مرتكد بدعة إذا كان موحدا لا يستغيث بأهل القبور ولا يناديهم ويتوسط بهم وإنما يكتفي بالقراءة على صاحب القبر يكون مبتدعا أما إذا استغاث بصاحب القبر او جلوج ذلك فهو مشرك شرك أكبر لا تصح إمامته ولا تصح صلاته ولا تصح الصلاة وراءه من علمه ومن علم حقيقه أمره فهو لا يخلو من حالين إما أن يكون مبتدعا إذا كان يقتصر على مجرد القراءة على القبر يكون مبتدعا أما الطام والخضر والذنب الأكبر إذا كان يقف عند القبر ويقرأ ويستغيث بصاحب القبر أو يستخذه واسطه بينه وبين الله فهو مشرك شرك أكبر يخرجه من المله وعليه فلا تصح امامته ولا تصح الصلاه بعده ابدا هذه مساله والمساله الثانيه على فرض انه مبتدع فقط ويوجد مسجد قريب غير هذا المسجد ويمكن المصلي ان يذهب الى المسجد الذي صاحبه صاحب سنة امامه صاحب سنة فلا يكفر لا يختار الصلاح خلف صاحب البدعة وإنما يذهب ليصلي خلف صاحب السنة لأن صاحب البدعة مرتكب منكرا وهو ممن يضغبهم الله تبارك وتعالى فيجتنبه المسلم ويصلي في مكان فيه صاحب السنه إن استطاع أما إذا كان أهل الحي لا يستطيعون أن يصلوا في مسجد آخر ولا يوجد عندهم جماعة إلا هذا المسجد الذي فيه الإمام المبتدع الضال فيصلون خلفه وإتمه عليه وصلاة صحيحه نعم هذا شاعر من الإمارات يقول إذا جاء رجل إلى المسجد ولم يجد إلا صفا فيه أحمده فماذا يصنع فيه إيش فيه أحمده فماذا يصنع يصنع كما ارشده الله فاتقوا الله من سطعتم إن وجد من يصف معه الحمد لله وان وجدها فرجة في الصف فليشدها وان وجد فراغا في الاطراف فليكمله وان لم يجد فليقف خلف الساريه لا في التارية يقف خلفها إذا كان لا يوجد إلا هو بمفرده ويصلي فاتقوا الله ما استطعتم لكن إن وجد معه قوم فليتنحوا عن التارية وراءها وليكونوا شفا وليصلوا حتى يتنبوا نهي النهي الوارد في الصلاة بين السواري. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما قل لكم في من يريد تقديم المحراب في المساجد بذم أنه بدعة وليست من نهج السلف. هذا ليس معه دليل في إزالة المحاريث هذه التي. هي في بلدان المسلمين وفي مساجد المسلمين وكم من العلماء الذين ظهروا على وجه الأرض والمساجد تبنى هكذا يوضع فيها محراب صغير ليكون فيه الإمام فتكون بقية الصفوف كلها للمصلين لا أرى بذلك ضأسا ولا حرج عليه إن شاء الله